مكان في الأرض المحتلة قائد معه فرسان عن وطنه ما مكان يا مكان في الأرض المحتلة قائد معه فرسان عن وطنه ما تخلق. في الخمسة وستين يا ربعالي الصاد وطال فلسطين حددون ما بيعرف الانكسار ما حنا الهام في يوم رغم سنين الحصار تشهد عليه بيروت تشهد عليه لبنان Sinisetu, uudet parodonar, tarushu, bedenku. Minä, في الاربعة وتسعين رجع البطل من بعد غياب سنين التم الشامل باحبابه رجع بهالي مرفوعة رجع بسلام الشجعان كبل بغزي وقريحة ما تنازل ما تنازل عمره ولا يا صعايده جابوا على اقصى ما يخلف وفي يوم من الأيام غدروا المحتلين وودوا السلام وغنوا انه يلي من داني قال لا وطني وعمري فديته ومنسى دم الشهدا منسى الحلم من اللي بنيته هذا هو هذا هو هذا هو أبو أمار ما يدى المدلة في سنة الألفين القائد نادانا عصبات المحتلين بالنس أفصانا انتفض الشعب مهده هب صغار كبار الموتى موتى تعزى سرنا نحن الضار وشبيب أبو عمار على العهد راه نبجب في الالفين وواحد حاصر الختار أخصم لشعب وعهد ما يفرت بالدار حاصر ثلث سنين ما انحنى ولا لان طهر المحتلين أسد فعرين وكان Asht Qa'id, asht minna, يكمل حلمك يا أبو عمار ونحرر أقصانا.